الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وقال صلى الله عليه واله وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن ثماسه المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت فلما راانا حول وجهه الى الجدار وبكى طويلا فقال له ابنه عبد الله يا ابي الم يبشرك النبي صلى الله عليه واله وسلم بكذا وكذا فالتفت الينا وقال ان افضل ما نعبد اي لهذا اليوم شهاده ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله لقد رايتني على اطباق ثلاث لقد رايتني وما احد اشد بغضا الي من النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا احد الي من ان افون استكنت منه فقتلته فلئن مس على هذا الحال لكنت من اهل النار ثم اسلمت فجئت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلابايعك فبسط يده فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قلت ارست ان اشترط قال تشترط بماذا قلت اشترط ان يغفر لي قال يا عمرو اوما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها هذا والله ما كان هناك احد احب الي منه حتى انني لو في لي صفه لما افتت ذلك لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا له فلئن مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه وثاق سلام فالشاهد قوله صلى الله عليه واله وسلم ان الحج يهزم ما قبله والمتأمن في سورة الحج يرى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر مناسك الحج أو بعض مناسك الحج إلا في عشر آيات من مجموع ثمان وسبعين آية ولم يبدأ سورة الحج بشيء عن الحج إنما بدأها بقوله عز من قائل يا أيها الناس استقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذا في حمل حملها وترى الناس ثكارا وما هم بثكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كُتِب عليه أنه يجادل من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير ثم قال تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نقطه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونُقِرُّ في الأرحام ما نشاءُ إلى أجلٍ مُثَمَّى ثم نُخرِجُكم طِفلاً ثم لتبلُغوا أشدَّكم ومنكم من يُتوفَّى ومنكم من يُرَدُّ إلى أرضَ للعمُر لكي لا يعلمَ من بعد علمٍ شيئًا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزَّت وربَت وانبثت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اسيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فتامل هذا النظر وهذا السياق البديع كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر الذين يجادلون فيه بغير بينة وبغير هدن وبغير كتاب منير ذكرها مرتين المرة الأولى بعد ذكر أهوال يوم القيامة والمرة الثانية بعد إثبات أنه يحيي الموتى ترى ما هو السر في تكرير هذه الآية ترى ما هو السر في تكرير هذه الآية في هذين الموضعين ايها الاخوه ان الذين يجادلون في الله بغير علم صاروا اثر من صوب الارض كلهم جهله لا يعرفون شيئا عن الله عز وجل ولا يعرفون شيئا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتعبوا انفسهم بالبحث في السنه ولا يعرفون كيف جاءت السنه ولا كيف انتقلت ولا كيف حفظت وناس هكذا هو الشأن اذا غابت لجنة كبار العلماء اذا لم يكن لها دور يتكلم السفله والجهله في دين الله عز وجل ثم يقال هذا من حريه الرأي معركه على صفحات الجرائد لما رجعت من الحج هذا العام وجدت معركه اتونها على صفحات الجرائد موضوعها الحجاب مالف الحجاب مالف الحجاب نحن في القرن الحال والعشرين والحجاب دا إنما قرضاه الله عز وجل بسبب وجود المنافقين في المدينة وجود الفتقة قريب العهد من الوسلي ولم يكن عندهم ضمير فكانوا يؤذون المؤمنات إنما الآن عندنا شرطة وعندنا محاكم وعندنا محامون ومستشارون ويستطيع أي إنسان أن يثبت حقه ولم يكن آن ذات لا شرط ولم يكن محاكم ولم يكن قضاء آن ذات فكانت الحقوق ضائعة إنما الآن في القرن الحادي والعشرين الحقوق محفوظ ثم يبترون على الله عز وجل ويقول قائلهم ينبغي أن ينحى الدين عن الإبداع لان الدين اذا دخل في الابداع يفسده ما هو الابداع لماذا قالوا هذا الكلام قالوا ليمرروا السلام الاتي الله في مدينتي ينام على الرصيف الله في مدينتي يبيعه اليهود هذا هو ابداعكم اخزاكم الله وقاتلكم الله هذا هو الابداع الذي يريدونه يستمون الله عز وجل ويحتقرون عن بياء الله ويحتقرون الدين وهذا كله بيت بالإبداع وإن الدين لا دخل في الإبداع يستدع فالله عز وجل بدأ سورة الحج بذكر الزلزلة العظيمة بذكر يوم القيام يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت إنما ذكر الوليد الرضيع لأن الأمة شديدة الحنوب على هذا الولد اغلى ما يكون الولد على امه وهو يرضع منها الولد اللي بيرضع من امه يسبب لها لزجه وعاطفه شديده فهذه الام التي تعلقت بولدها غايه التعلق حتى انه يصعب على النفس ان تتصور ان امراه تتوه عن ولدها الا اذا فقدت عقلها هكذا يوم القيامه تسوح عن احب الناس اليها وتنظر اليه ببلاده وهي لا تستطيع ان تميزه ولا تستطيع ان تقول هذا ولدي واعتبر بام موسى عليه السلام لما اخذ ولدها صلى الله عليه وسلم واصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به تقول هذا ولدي دعوا لي ولدي إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لو أنه لم يربط على قلبها لقالت منك القائنة فيها هذا ولدي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ليس فيه إلا الهواء من الرعب ومن الخوف الشديد على هذا الولد يوم تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى من الهوى وما هم بسكارى من الخمر ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض فيا أيها الذي تجادل في الله بغير علم أما تخاف هذا اليوم أما يصدك تدبر هذا اليوم عن الافتراء على الله ورسوله عن اتباع الشياطين هناك ناس لا يهجها هذا التلاف ولا يؤثر فيها فحينئذ قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناه وذكر خلق الإنسان وتدرجه وكيف أن له من نصفه ثم من سراب ثم من نصفه ثم من مضغ وبين هذه المراحل تباين شديد وليس بينها تشابه التراب تراب والنطفه الماء القليظ اي ما ان كان والمقصود به المني فاي شبه بين التراب والمني ثم من مضغ ثم من علقه العلقه الدم الجامد وما علاقه الدم الجامد بالمني ثم من مضغفٍ مخلقةٍ وغير مخلقة إما صد وإما مصور في بطن أمة لا علاقة بين كل هؤلاء لكن الله عز وجل ذكر تدرج الخلق ثم بعد ما ذكر ذلك قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب النمير إذا لم تخط يوم البعض يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت فاذكر أصلق اصلك خسيس اصلك حقير تراب نطفه يستحي الارض ان ان يخرج على الناس ويثي نقطه على على سوجه الا خلقناهم مما يعلمون فتكنت ناسي اصلك نذكرك باصلك حتى تفسط عن هذا الجدال بالله الذي خلقك والذي سواك فعدلك والذي رزقك والذي اعطاك الصحه والمال واعطاك المنصب إذا لم تخف في اليوم السيامة فاذكر من أنز اذكر أصلا فلعل هذا يصدف أن تجادل في الله بغير علم خرج مطرف ابن عبد الله بن الشركين رحمه الله فقابل ابن أمير من الأمراء وهو يخصر في مشيته ما يشبه يتكبر فنهاه عن ذلك فقال له هذا الغلام ألا تجري ابن من أنا قال نعم اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره وانت بينهما تحمل العذره وراى محمد بن واسع رحمه الله ابنا له يخطر في مشيته يمشي مشي الطاووس فقال له او سجري من هي ام النص اشتريتها ب100 درهم وابوك فلا اكثر الله في المسلمين من امثاله وتمشي هذه المشيه قال المرء ان يتذكر من هو وانه يذهب الى الغائص كل يوم عده مرات حتى لا يغتري على الله ويعرف اين موضع قدمه لاجل هذا تكررت الايه مرتين يخوفهم حتى يكف ويرتجع فان لم يكف ويرتجع سنزل بهم الى ما يعلمون اذا كان لا يتصور يوم القيامه عنده ضعف في التصور لا يتصور هول هذا اليوم فلا اقل من ان يات من يتصور الشيء القريب منه والمثل الداني منه وهو اقوى فيدا سبب المرء بذلك وكان صاحب ضمير حي كف ورجع ولم يرفع طرفه الى السماء حتى يموت حياء من الله عز وجل قضيت الحجاب الذي يثيرونها دون سبب العيد القومي الثالث للمره تقول امراه اي والله امراه هي التي تتكلم الان وترد على شيخ الاسره وترد على النص بحريه الرأي وهي لا تعرف ما تفوت تقول. تقول ان اصحاب الصحاح السته البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ما عدا ابي داود وابي الفتح قسين كسر الذي كان في القرن الثالث الهجري كان البخاري من الصحاح كان البخاري متخرن الاول الهجري وكاني بقيت لم الست من القرن الاول الهجري لكن ابو داوود المتأخر خالص عنهم ده اللي بيثار لي ثالث الهجري وتحط بين قوسين هو اللي روى الحديث ولا تعلم المراه طبعا ان هؤلاء جميعا كانوا في القرن الثالث الهجري ومنذ متى وانتم تشترمون البخاري منذ متى وانتم ترفعون رؤوسكم للبخاري انتم تقولون للبخاري في احاديث مكذوبه عندما يخالف هواه هذا وافق هواكم قلت رواه البخاري حديث اسماء رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرصاص وقالت اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لا يصح ان يظهر منها الا هذا وهذا واشارت الى وجهها وكفي تقول ان فيه واحد اسمه خالد بن ضرير روى الحديث عن عائشه ولم يراها قص شفت بقى المراه بتاع الجرح والتحديد تقول خالد ضرير ده لم يدرك عائشه طب وعايز ايه المره القصه دي طب ده هذا الحديث برغم ضعفه هو حديث ضعيف ليس صحيح هذا الحديث برغم ضعفه هو متمسك الذين يقولون بجواز كشف الرجل والكفين طب المره بتضعف الحديث ده ليه مع ان الحديث ده المفروض هي لا ضعفه المفروض ان هو الحديث ده مستندها طب لماذا تضعفه تضعفه لانها لا تريد الخناق كمان يعني النقاب ده ثلاث انتهينا مني والخمار اللي هو كشف دور الوجه والكتفين هي أيضا لا تريد هي احنا في القرن الواحد وعشرين ان المرأة لازم تنشي بأحدث تسريح وتمشي لابت بص كم وتمشي لابت جيب الحج ركبته يعني حتى الحديثة هي لا تريد عمالت ضعف فيه طيب ايه الحجاب عندك قالت الحجاب المذكور في القران هو الذي في قوله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب فالحجاب ده عباره عن جدار باب ستاره اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وقال في الكلام ده كان ايام ما كان الفسقه مليين المدينه انما احنا رضي الله عنا جميعا ليس فينا فاس ولا فينا مرتد ولا فينا رقيق الدين كلنا ام اساطين جباب في الايمان والتقوى عشان كده المراه تخرج باحدث تسريحه ولا خوف عليهم ولا هم يحدنوه هو ده المخوف الا فتعلم ان هذه الايه فيها اكبر دليل على فرض الحجاب من الذي يخاطب بهذه الايه الذي خصب بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين قال الله عز وجل لاصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم مؤدبا لهم واذا سالتموهن متاعا المتاع اي شيء يقصر لك سؤال فقهي استشاره اي شيء يقصر لك وتريد ان تكلف امهات المؤمنين تكلمها من ورائي حجاب مع ان امهات المؤمنين محرم لكحهن قال تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا اذواجه من بعده ابدا لذلك كان عند الله عظيم وقال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسه وازواجه وامهاته فيقول لك اذا اردت ان تخاطب امك المحرمه عليك تحريم تبي كامك التي ولدتك تخاطبها من وراء حجاب اليس هذا من باب اولى عند كل العقلاء انك اذا خاطبت امراه تحل لك ان تخاطبها من وراء حجاب اليس هذا عند كل العقلاء امرا معقولا ما انكر فيه ثم المخاطب بهذا انق الناس قلوبا وافضلهم ايمانا هذا عند كل العقلاء امرا معقولا لا انكر فيه ثم المخاطب بهذا انق الناس قلوبا وافضلهم ايمانا افلا يدل عند كل العقلاء ان امثالنا اولى بالقصاد منهم فهذه الايه داله على وجوب هذا وتاكيده في حقنا ذا كان قيل الصحابه ومنهات الامين وهم من هم دينا وخلقا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العالمين فاختار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكاهم تزكيه عامه فقال رضي الله عنه وشرفهم ورفع مقدارهم فقال ورضوا عنه فاستس رضاهم عليه مع ان رضاهم او تخطوهم لا يضره ولا ينفعه لكن شرفهم بذكر رضاهم عنه تبارك وتعالى ثم علم ان ايه الحجاب انما هي في المسائل وايه الجلابيب انما هي في البروز والخروج يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهم ذلك أجل أن يعرفن فرق زيت الكلام ده إذا خرجت إلى خارج البيت فحين إذن يجب عليها أن تتجلبك إنما إذا كان داخل البيت يوم ينطبط عليها الآية وإذا تأثنوهن متاعا فتأثنوهن من وراء حجاب ليه لأن المرأة في الليل متخففة من ثيابها متخففه من ثيابها من جلابها فلا يجوز والحاله هذه ان تبرز الى الرجال وتقاطعهم فهي في بيتها وهي متخففه من ثيابها اذا اراد احد ان يخاطبها خاطبها من وراء حجاب ادي معنى الايه عند جماهير اهل العلم لكنهم لا يعرفون شيئا من ذلك ووجدوا ان اقرف شيء ان يركبوا هذا المركب مركب العدوان على الله عز وجل مع ان مرقعه وسيل فهؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم ينبغي عليهم أن يذكروا يوم القيامة يوم الززلة يوم لا يملك أحد لأحد شيئا يوم تتقلب الخلوب والأبطار ذلك يوم الجن ذلك يوم التغاب ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشبود وما نؤخره إلا لأجر معدود إلى الذين يجادلون لا يتصورون يوم القيامه ولا يتصورون الذل الوافعه على العبد المخالف يوم القيامه الا تذكرون حادثه القطار قطار الطعيس الذي احترقت منه 7 عربات كامله راح ضحيتها قرابه ال 4000 كل عربه كان فيها او ضعينيه على الاقل تفطر النار قادمه عليه وانك تعلم يقينا انك محترق وانك ستموت محترقا ترى ما هو اخر شيء مر ببالك قبل ان تتقدم عليك النار فذكر واحد من شهود العيان قال اخر منظر رأيته قبل ان اخذ من الحفار النار تلتهمك امك وابلك الرضيه اخر منظر وهي تبتسم تماما لمصيرها ترى ما هو أثقل شيء مر بذهن العبد في السواجل متعددة تلخصت حياته كلها ترى تحسر على تفريطه في جنب الله قال ليتني صليت ليتني ذاكيت ليتني استذح قال ليتني لبست الثمار لبست الحجاب ليتني صبرت بأمر الله على زوجي أو تراه تحسر على ما جمعه من مال أو على بيته الذي لم يسكنه او على زوجتي التي لم يرها او على مخطوبته التي ما دخل بها كل هذا وارد على اذهان هؤلاء القلوب لكنه تصوير للجحيم والله يا اخواني ظللت يومين في منها ما استطعت ان انام وما فتحت عيني بنور كلما تذكرت انني واحد من هؤلاء وانني في هذا السقف وانني من القادر وإن الأحلة لي صار اللوم من عين وقفز إلى ذهني كلام لإبراهيم بن يزيد السيم رحمه الله قال مثلت نفسي في الجنة أشرب من أنهارها وآكل من ثمارها وأعاني أبكارها ومثلت نفسي في النار أشرب من زقومها وأعاني من حرها وتلاسلها وأغلالها فقلت أي نفس؟ ماذا تريد؟ قال اردت الى الدنيا فاعمل صالحا قال لها انت في الامنيه فاعمل انت في الامنيه فاعمل تتمنى ان ترجع فتعمل صالحا طيب انت في الاهله وانت في الامنيه وقد رايت الجحيم رايته بعينك والحمد لله الذي نجاك واعطاك فرصه من العمر فماذا انت فاعل سنه 90 احتراق برج في المعادي بسبب عجز التكييف بدا حريق من الدور العاشر الى الدور 17 الجماعه اللي في سبع ادوار اللي هي النار بتحاصره ولا يستطيع النجاة الا اذا قفز نفسه من على البرج وهو يعلم انه اذا فعل ذلك يميت لكنه يختار ان يموت ولا يحترق فجهاد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تعذبوا بعذاب الله لا يحل لاحد ان يحرق احدا بالنار ما اهول هذا هذه العقوبه ولذلك انشر عبد الله بن عباس على علي بن ابي طالب انه حرق الذين كفروا في اياله وزعموا ان عليا هو الله فحرقوه فقال بن عباس لو كنت منه ما احرقته في قوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتم في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دين وفسرو فكان من المشاهد التي لا تنسى ان امرا ارادت ان تنجو باولادها فلفقت كل ولد من اولادها في بصنيه او بصنيتين وقاذفتهما ثم لفت نفسها الاخرى في بصنيه وقاذفت نفسها ولكن قبل أن تصل إلى الأرض بثلاثة أمتار ارتفت على صواب مصدق المجاي ومات ولكن نجأ أولاده فهذا هول عظيم هذا كافل أن يرذ من له ضمير الحي أن يستري على الله سبارك وتعالى فالحد أن يهلقه المقصود منه إقامة ذكر الله سبارك وتعالى وإقامة توحيد الله عز وجل على الجادة الذي لا يصحف عمل عاملٍ الا بسلامته اي سلامه التوحيد وانته اذا تمزج في سياق ايات الحج وجد ان الله تبارك وتعالى ذكر الشرك والاثر منه وذكر التوحيد واثنى عليه ثم ذكر ذكر الله وتقوى الله تبارك وتعالى واي فوانا لابراهيم ما كان الجيز الا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع الشجود هذه أول الكلام أن لا تشرك في شيئا فهذا الموثن العظيم مقصود منه إقامة ذكر الله كل الشعائق في الحج إلا ما هي لإقامة ذكر الله كما في حديث جابح رضي الله عنه الذي راه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة وصل للركعتين وركب ناقته قال فاهن بالتوحيد لبيتك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك هذا هو التوحيد لبيك اللهم لبيك اي اجابه بعد اجاب اي انا مقيم على طاعتك كيف تحقق هذا النوع من التوحيد أن تجعل الله عز وجل هو الحكم في كل دقيق وجليل وقديما من حوالي 12 سنة وأنا أشرح في صورة يوسف عند قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله قلت كلمة شغب عليها بعض الناس إن لم يفهم قل إلا توحيدا حاكمي هو أفضت قصائص توحيد الألوهي ثم قلت ولا أقفض بتوحيد الحاكمية الوصول إلى الانخلافة العمد بل أن تجعل الله عز وجل حكما عليك في كل دقيق وجليل وذكرت كلامة فيان ابن السوي أنا جاك إن استطعت أن لا تحفت رأسك إلا بأثر فأفعل فالله عز وجل فالله عز وجل يا لا معقب لحكمه ولا ينبغي ان ترد له حكما قط لا بقوله ولا بما اوحاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقل ان المشركين ادنوا بالله ربا وكسروا به الهه فما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام انهم ابوا ان ينفذوا اوامره تبارك وتعالى وقالوا اجعل الالهه الهه إله واحده ان هذا ليس حجاج ورفض وردوا احكامه تبارك وتعالى فقول توحيد الحاكميه اي ينبغي ان تفرد الله وحده وجلل الحكم في كل شأن يكون في حياتي وهذا القول لا زلت اعتقده ولا زلت اقوله خلافا للذين يقولون ان هذا بدعه والمن من الذي قال ان توحيد الاله الحاكميه هو اخص صفات او من اخص صفات ذات الالهيه هذا لا فينته من النصوص المحبه والرغبه والرهبه لكن التوحيد كله يرجع الى الاثبات الثلاثه المعروفه التي اصطلح عليها اهل العلم ولا مشاحره في الاصلاح توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه في اثنان كتاب كل انواع التوحيد ترجع الى هذه الثلاثه الكبيره لكنني اردت ان اجلي هذا النوع وهو اقرار الله عز وجل بالحكم اي الحكم الا لله اي من الحكم الا له تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم اهله التوحيد ما هو التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك أي أجيبك إجابة الدعب إجابة كلما تكررت أوامرك ثم بعد أن أجيبك أنا مقيم على طاعتك وتأمل المعنى الذي في التلبير لبيك اللهم لبيك لبيك لا أريك لك لبيك إلا الحنج والنعمة لك والمهن ولم يقل ان الحمد والنعمه والملك لك انما قال ان الحمد والنعمه لك والملك لك لان الحمد هو متعلق النعم ولذلك عطفها على بعضها ثم افرجه سبحانه وتعالى بالملك لان له الثناء الجميل ثناء كل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لم تخذتم خشية الإنفاء وكان الإنسان خثورا لأن له الملق ينفق كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله من أتحاء ينفق كيف يشاء انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فأول ما النبي عليه الصلاة استهد شعائر حج وكان قارناً أي إذا أدخل الحج في العمرة أو أدخل العمرة في الحج أهل بالتوحيد وبعدما طاف حول الشعبة وأراد أن يصل الركعتين صلى فيهما بالتوحيد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولما صلى الركعتين ودخل من الباب وراء الطفاء وتوجه الى البيت فلما رااه وحد الله وكبر وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجد وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده قالها ثلاث مرات وبين كل مره واخرى دعى الله بما يريث ثم إن حذر من الصفا إلى المروة حتى إذا وصل إلى المروة اتجه إلى الميت أيضا واستقبل القبلة ودعا وقال نبه هذا الكلام الذي قاله على الصفا وقال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يصلي ويميل وهو على كل شيء قدير اقامه ذكر الله بل قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورني الجمار لاحامه ذكر الله فهذا هو الطريق الاعظم من حيث اقامه ذكر الله على وجه وان يرجع المرء من الحج افضل مما شاف حج المبرور ليس أوزى ذنب إلا الجنب نفقة طيبة وحج على السنة وحفظ لساله وجوارحه عن الواقف وعن هذا المخلوقين إذا رجع بهذه الصفة رجع بذنب منفوح مغتوح إذا التأثير عنك كأن أمك ولدك الآن إلا ما كان من مظالم العباد فلو أن عبدا ليس للعباد عنده مظالم وحج على السنه بمال حلال في الوقت الذي ذكرته آنفا يرجع بلا ثمن سيقال له استألف العمل لا ذنب عليك اي طريقه تعطيك مثل هذا الاجر فريضه الحج فهل الناس تدبروا ذلك وهل الناس عرفوا ذلك ابدا تذهب الى الحج ترى الجافه صادحه في كل مكان الذي ذهب ليحج عرف كل شيء الا الحج عارف فسكرت الطرام كام والباكر والخام والبر كام وما هي الفروق بين الكاتب المختلف وما هي الفروق بين اسعار المواصلات المختلف ويذهب الى هناك فاذا وجد الفندق على خلاف ما يتصور لم ير البه ولا الحكم في المفتوح ولم يرد الا تكيفات الكلام دهوت ارجوا اذبد ولعن ولرى هنالك عجبا من العجب ناس بيفتوا حج الخمس نجوم ايه حج خمس نجوم, خمس نجوم؟ يدفع 45000 والحج بتاعه اسمه الحج السريع الحج السريع اللي هو ايه تحج مع المنظره يروح على عرقه ويوكل واحد يرمي عنه الجمار ويرجع علشان الشغل عشان الصفقات وما دارا المستين انه بذلك ضيع نفقته اذا كنا قلنا اجزاء الحج وان الحج سقط من عليه فهذا كعباده الواصفين دخل المسجد عشان يوقع ان هو صلى الظهر صلى العصر لا في نقله في الخارج ان الله عز وجل غني عن عباده هذا انت عندما تعطي هذه النفقه تريد ان ترجع بذل المنقوص ولا يكون هذا الا اذا تتبعت سيره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل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 التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن الحج ذكر توحيده ونفر من الشرك قال تعالى وأزن في الناس بالحج يتوك رجالاً وعلى كل ظان يأتين من كل فج عميص ليشهدوا ملافع لهم ويذكر الله على ما ليشهدوا ملافع لهم يذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وطعموا البائك الفخير ثم ليخضوا زفتهم وليوكوا نذورهم وليصوفوا بالبيت العثير ذكر بها الذكر وذكر طواف الزيارة أو طواف الإطار اللي أروح للحج ذلك ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربنا وأحلت لكم الأنعام إلا ما يبلى عليكم فاجتنبوا الرجل من الأوسان واجتنبوا قول السور حنفاء لله غير تشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قو من السماء فتقططه الطيب أو تهوي به البيح في مكان سحيط ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من سقوى القلوب إبا شعائل الله المعظمة فذكرها الله عز وجل مرتين المرة الأولى ذكر الجزاء فهو خير له عند ربك والمرة الثانية قال إنها من ذكوى الكلوم وهذا إشارة إلى الإخلاف في العمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت هي راحلته قال اللهم حجة نار يا آتيها ولا سمع لم يجهل ليقال له الحج فلات ولم يذهب ليحضر منها بسرح والسجاديد والكلام ده وبيضوا له البيت ويقبلوه بالطبل والمزيق كما كانوا يفعلونه طب لذلك وانه يعني يكفي بين ناس صوت حج حج بيت الله لا اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعه ذلك ومن يعرض شعائر الله فانها من شرف القلوب له فيها منافع الى اجر مسمى ثم محلها الى البيت العتيق لا ذلك الكلام عن الذكر ولكل امه جعلنا منسكا منسكا ليذكره اسم الله عليه فضو الحج من لجن آدم عليه السلام أن خصة بناء البيت خصة قديمة لكل أمة جعل الله من تكى مثل هذا المنزل ليذكروا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على واج الأزرق قال أي واج هذا؟ قالوا هذا واج الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو ينزل من هذا الوادي له جوار الى الله بقلبه يقول لنفس اللهم لبيك الله له جوار يعني يصرف بها طرافا له جوار ثم مر على ثنيه هرشه ثنيه ارشه لاعلى عند جبل اسم جبل على طريق الشام طريق من الجح اللي هي مهل اهل مصر قال اي فنيه هذه قال هذه فنيه هجر قال كاني انظر الى يونس بن متى عليه السلام على ناقه جعده اي من الان بالنحس خطامها قلبه اي ليس ينس بالتلبية كما قال جابر اهلنا بالتوحيد شعار الحج شعار الحج عنوان لبيك اللهم لبيك هذا كان من تلبيه الانبياء القديمه وهذا هو من ذكر الذي علاه الله تبارك وتعالى في هذه الايه وان كل نبي من الانبياء كان يلبي مثل هذه التلبيه وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم خل لنا هذا المبنى واشرفنا في عملنا وسدد اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل حياتي هذه خل لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم ثقل الكت لما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تكلط علينا باللومنا من لا يخافك ولا يرحمنا رفئات الخشيه تقواها تزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها الله حق لنا اهلنا وجدنا وانا وعندنا وكل ذلك